إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول إنما المتصور ان الدول المتوسطة القوة والدول الصغيرة بعد الزواهر الجديدة اللي ابتدت تظهر في ميدان العلاقات الدولية الروس في أفغانستان أمريكا في عملية في أمريكا اللاتينية الظواهر الجديدة اللي ابتدت تظهر في المجتمع في محيط العلاقات الدولية تنبه ان ارتباطها مع بعض ارتباط وتسعى إليه وبشدة انها تصلح من أوضاعها الداخلية الاقتصادية والاجتماعية انها ترقى بمجتمعاتها ان الإنسان فيها يعامل كإنسان فلما يعامل كإنسان يحس إنه إنسان، فلما يحس إنه إنسان يأخذ يدي مش يأخذ وبس أو يدي وبس. شاهد على العصر، صهرة أسبوعية إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله التقينا في حلقة الأسبوع الماضي مع الجزء الأول من شهادة الأستاذة الدكتورة عائشة راتب أستاذة القانون الدولي بحقوق القاهرة وقد تناولت فيها مدى احترام القانون الدولي في هذا العصر وسياسة توازن القوى ونظام الأمن الجماعي ثم انتقلت إلى رصد بعض الظواهر الثقافية والتعليمية والاجتماعية والسياسية على المستويات العالمية والمحلية فتناولت ظاهرة الفيديو وقضائها على القراءة والاطلاع وطلبت بإعادة النظر في مجانيات التعليم بحيث لا تكون إلا لغير القادرين على سداد مصروفات الدراسة ثم انتقلت إلى النواحي الاجتماعية وحللت أسباب ظاهرة السلبية وضعف الانتماء في الشارع المصري وجذورها العالمية والمحلية التي تتمثل في اختفاء القدوة واختفاء التوجهات والقضايا العامة امام الشباب الذين اصبح النموذج المطروح امامهم والإسراء والكسب السريع باي طريق وطلبت بوجوب طرح القيم والمبادئ امام الشباب منذ طفولة قيم الامام بالله والوطن والقيم الأخلاقية ليلتف حولها الشباب كما قالت ان ظاهرة التطرف يمينا ويسارا لها جذورها الاجتماعية والاقتصادية ثم انتقلت إلى ظاهرة الإدمان وانتشار المخدرات والسموم التي يوحي حجمها وسرعة انتشارها بوجود مخطط ما لإغراق مصر بها لإضعافها وقارنت بما حدث في الصين لإغراقها بالأفيون وطلبت بمواجهة هذه الظاهرة بعقوبة الإعدام الفوري على المهرب والمستورد والمتعاطي ثم انتقلت في ختام الجزء الأول إلى بعض الملاحظات حول التقشف وكيفية الحد من الاستهلاك خاصة استهلاك الكهرباء والطاقة في المنازل والمكاتب ودللت على كيفية الاستفادة من شباب الخدمة العامة في عمليات النظافة العامة ودعت إلى عودة الترابط والتواصل العائلي الذي ميز مصر على مدار العصور أيها الأصدقاء والآن إلى الجزء الثاني من شهادتها الثرية على عصرنا الأستاذ الدكتور عائشة راتب أستاذة القانون الدولي بحقوق القاهرة أهلا بك يا فندم في الجزء الثاني من شهادتك على العصر أهلا بك يا فندم الحقيقة يعني في الجزء الأول من شهادة حضرتك كان صدر الشهادة الذي عادة ما يخصص لل... للرؤية العامة لشاهد العصر استغرق الحلقة الأولى كلها والجزء الأول كله في الظواهر التي رصتِها أردت أن تثبتيها في صدر هذه الشهادة نخصص هذا الجزء بعد إذن سيادتك إن شاء الله لبعض الأسئلة المتخصصة وأنا كنت ذكرت في مقدمة الجزء الأول حديث القانون فيعني الحوادث القرصنة الأخيرة الحقيقة طرحت عدة تساؤلات. حول مدى احترام الدول للقانون الدولي وضمانات احترام نظام الأمن الجماعي وميثاق الأمم المتحدة الذي ينكر وسيلة العنف المسلح كأسلوب لحل المتناقضات القائمة في مصالح الدول وسياساتها ويركز بدلا من ذلك على الطرق والأساليب السلمية فأنا بسأل الأستاذ الدكتور عائشة راتب هل مضى عصر احترام القانون سيدي ومنذ متى كان القانون يحترم ليشهادة في حد ذاتها من حضرتك من ناحية ايه لا حوضحها، هقول لحضرتك احنا لما بنتكلم عن القانون الدولي بننسى ان القانون الدولي طول عمره كان بيحكم او نشأ ليحكم علاقات الدول الاوروبيه المسيحية م. دي نشأته وظل مأفول على الجماعة الأوروبية المسيحية إلى أواخر الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية دخلت تركيا سنة 1856 لغالد اليابان أواخر القرن الماضي إنما عملية عصبة الأمم والأمم المتحدة ثم قرار تصفية الاستعمار اللي صدر عن الجماعة العامة وحركة التحرر اللي اتعملت في الخمسينات والستينات دي اللي خلت كل دوله دلوقتي عضوه في الامم المتحده انما بنيجي بقى نمسك النقطه الاساسيه اللي ابتدينا بيها كلامنا انه قانون اوروبي مسيحي للدول المسيحيه وكان بيحكم العلاقات اللي بينها بينظم التعاون بينها واساسا ليحكم التنافس بينها على المستعمرات اي على الاستيلاء على الاقاليم الجديدة او القديمة اللي ما كانتش عندها القدره انها تحمي نفسها بدك تعلم ايضا ان القرن ال19 اوروبا كانت مسرح لعمليات عسكريه كثيره وان التوازن الدولي والتوافق الدولي اللي نتج مؤتمر فيينا 1815 حكم العلاقات الأوروبية. حتى نشأت عصبة الأمم لما ألمانيا اتحدت وابتدت زي ما بنقول بالطالب بنصبها في الشمس يعني بنصبها في المستعمرات في وضع اليد على المستعمرات قامت الحرب العالمية الأولى ثم لما جه هتلر واخد حضرتك لقى ان أفريقيا وأسيا مقفولين أصاده لأنها مستعمرات فرنسية إنجليزية أيا إن كانت ابتدى يتوسع على حساب جيرانه من الدول الأوروبية يبقى إذن هنا بنجد إن القواعد الدولية كانت أيوة بتنص على مبدأ سيادة الدولة معنى السيادة إن مفيش سلطة عليا بتعالوا إرادات الدول تديها أوامر اتنين مبدأ المساواة بين الدول أيوة الحد السوفيتي يساوي اي دولة من الدول الافريقية في الحقوق والواجبات الولايات المتحدة الامريكية تساوي اي دولة إفريقية او اسيوية انما الواقع الفعلي نظرا للامكانيات اللي بتتمتع بها روسيا واللي بتتمتع بها الولايات المتحدة ان مدى تأثرهم في ميدان العلاقات الدولية بيختلف على التأثير جماعة الدول متوسطة القوة او م. جماعة الدول الصغيرة مش معنى ده ان لهم حقوق اكتر لا مش معنى ده ان لهم انهم يدوسوا على الدول التانية لا ده مخالف للقواعد الدولية وخد بالحردك يبقى بنتفهم النقطة الاساسية ان الوضع معين جماعة من الدول لها وضع متميز كانت قبلة بتستخدم القوى العسكرية حديثك. والقرن التسعتاشر واللي قابلي الجنبود ديبلوماسي ديبلوماسية القوارب المسلحة كانت معروف، عايزين حاجة يبعثوا الشركات التجارية في الأول اللي استعمرت الهند وبعدين دخلت القوات الإنجليزية في أعقبها واخد بالحادتك يبعثوا الشركات وبعدين يخش العساكرة بعد عصبة الأمم والأمم المتحدة بالذات ونظام الأمن الجماعي طبعا أصبحت صورة الاستعمار العسكري غير مقبولة من الرأي العام العالمي طب ظرفي جدا يقلعوا الكاكي ويلبسوا مدني وخد بالحضرتك وعن طريق العلاقات الاقتصادية والثقافية والضغوط الاقتصادية والضغوط الثقافية والاجتماعيه تظل إلى حد ما العلاقة موجودة بين مجموعة من الدول وغالبية الدول ما بقاش بقى مكموية عدم الانحياز موجودة انما عن طريق الضغوط الاقتصادية اصبح الكتلة الشرقية بتضغط الكتلة الغربية بتضغط بحيث ان الاتجاه حاليا وده اللي احنا بنعصره محاولة الدول الكبيرة انها تجد الحلول للمشاكل الدولية خارج نطاق الأمم المتحدة علشان تصل إلى الحل اللي تحس ان هو يحقق لها مصالحها الذاتيه أكتر مما لو كان عن طريق الأمم المتحدة ده اللي موجود عارتك بتقولي بقى عن ظهرت الخطف اللي حصلت أخيرا القرصنه ما في شك ان العدوان اللي حصل على تونس ده اعتداء على سيادة تونسية جت عملية خطف المركب اللي فيها المركب ايطالي انا الحقيقة تقلمت لما سمعت الخبر ده لان ده كان كل الناس ضد العدوان الاسرائيلي اتحول الرأي كله العالمي وانشغل بقضيه خطف المركب الايطالي دي غلطة كبرى تجب كل الاخطاء اللي عملوها الاربعه الفلسطينيين نيجي بقى طيب دول افراد خطفوا مركب طيب مغفور لهم افراد لكن اني دوله بجلاله قدرها وعلى علاقه صداقه قويه بمصر تقوم تبعد طائرات اربع طائرات حربيه عشان تخطف طائره مدنية وتنزلها وأنا مش عايز أدخل في تفاصيل الأحداث كلنا قريناها في الجرايد إذا كان دي قرصنه أفراد فنقدر نقول ده استلاح مش موجود لأن حتى لما أيام القرصنه التقليدية كانوا في إنجلترا يخلوا الزابط يسيب البحرية ويعمل قرصان عشان لما يعمل غلطة تبقى ده هو قرصان يعاقب أي حد له الحق أن يمسيك ويعدمه وخد بالك لكن ان دولة تقوم هي بعملية الاختطاف نقدر نقول ان دي قرصنه الدولة واخد ايا كانت الدوافع اللي وراها طبعا غير غير متصورة آه آه وغير, مبررة. وغير غير مبررة ودي بالقطع اعتداء على السيادة المصرية ما في شك ان الرئيس كان محق في كل كلمه هو قالها بكل امانه يعني كان محق فيها وانا كنت بتابع المؤتمرات الصحفيه اللي كان بيقولها وبكل امانه كان قلبي معاها لان لا اتصور ان بعد ما راح ورجع يقول المرونه في السياسه الامريكيه يجوا يعملوا العمله اللي, اللي لا يمكن باي صوره من الصور اختفائها نيجي بقى هقول لحضرتك شيء بقى العجيب ان اعتدوا على السياده الاقليميه لمصر اعتدوا على السياده الاقليميه لايطاليا وخد حضرتك واشتكت يعني ده كان من الاسباب زعل ايطاليا بعد كده بكم يوم قريت بارتك في الكرايد ان عملوا كده في اليونان طب هو ده تطور خطير كون إني دي حصلت في مصر وتعدت لإيطاليا أنا بتصور إن بهدرتك حتيل في الاوروبيين الأوروبيين إن إذا كان حصل في مصر حيحصل عنده وان حصل النهاردة من أمريكا حيحصل بكرة من غيرها فإذا لابد من مصلحة المجتمع الدولي ان هو يتكاتف لأن إذا كانت ظهرت الجنبو الدبلوماسي اللي هي دبلوماسية القوارب المسلحة كانت موجودة في القرن 19 والقرن 18 مش عايزين بقى نقول الـ الطائرات المسلحة تبتدي تظهر لنا جديد في المجتمع الدولي لان ده عهد انقضى وظهرت منظمات وظهرت ترابط وظهرت جماعة دولية وما في المستعمرات وما في فيه الأقاليم التبعة أو الدول التبعة بالصورة اللي كانت موجودة فدي كلها مسائل جديدة وموجوده ولابد انا بقول ان الكل لازم يتنبه لما يحدث حاليا ده بيقتضي ايه بيقتضي يفنم ان احنا تبقى عندنا القوة والقدرات الذاتية مش بس عسكريا عسكريا ده مهمة جدا مهمة للغاية انما الـ الـ القوات المسلحة القوى المسلحة لا تكفي ضروري الشعب في الداخل الشعب اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا يكون على مستوى الاحداث يعرف ايه الاخطار اللي بتتهدده ما نخبيهاش عليه نكون يا فندم صرحاء ايا كان الامر دي مسؤوليه اولادنا ودي الأرض اللي حيعيش عليها أولادنا وأولاد أولادنا والجيل بتاعنا لازم يوعي الجيل اللي بعديه والجيل اللي بعديه يواعي اللي بعديه بالمخاطر اللي موجودة لازم كل واحد يصحى يعني أعتقد أني بدون مقاطعة لحضرتك وستاذ دكتور عائشة راتب أن دي دعوة متكررة بنسمحها دلوقتي دايما دعوة لمصارحة الشعب بكل الحقائق بنسمحها هذه الدعوة من سيادة الرئيس في كل خطاباته وايضا في خطابات تكليفه لكل وزارة جديدة هذه الدعوة لمصراحة الشعب بالحقائق وعدم اخفاء اي شيء عنه ده اللي الواحد نفسه دايما يعرف امح يا سيدي مش دروني ناكل ايش انا بتكلم بامانة دي قضية كبيرة مش ممكن ناكل لا لا يعني لا باردون انا عايز اقول لحادتك حاجة مش ضروري ناكل كميات العيش اللي, اللي احنا بناكلها ممكن ان احنا نقلل ترشيد ترشيد واخد بالحادتك اللي لازم الحاجة تيجي من بره طب ما اشتري الحاجة اللي موجودة جوه واخد بالحادتك وممكن بان يعني ان احنا ناخد بالنا من انتاجنا ونزيده ونرشد كل صور الاستهلاك بتاعتنا وصوره تضمن لنا اننا في اقل وقت ممكن من الزمن نقدر ان احنا نوصل بس يا فندم انا ما تفوتنيش هنا ان انا اقول كلمه ودي لازم الواحد لازم يقولها ان مش بس كلامي ده انا بوجهه في مصر انا بوجهه لكل فرد من افراد الامه العربيه يا سيدي بالاسط الوحدة انما في حد ادنى من الترابط والتضامن المشترك الاتفاق. ابدا الترابط والتضامن المشترك ضد الخطر المشترك اذا كان الاحداث ما بتصحيش ايه اللي هيصحي احنا لازم كل واحد يصحى ويعرف ان ما يصيب مصر يصيب كل واحد عربي موجود في اي بلد عربي وما يصيب اي واحد عربي بيصيب مصر فلازم يصحو اهل كده اما بالنسبه لقضيه الانتاج دي, دي يعني فقول لحضرتك ان الواحد بالليل قبل ما بينام بيدعي ربه انو قبل ما يموت انو يقدر يشوف انو كل حاجه هو بيشتريها مكتوب عليها صنع في مصر احنا بنشارك الأستاذة الدكتور عائشة راتب أستاذة القانون الدولي بحقوق القاهرة هذه الأمنية الغالية ونرجو أن تتحول من أمنية إلى حقيقة وإلى واقع معاش في حياتنا اليومية واحنا عايشين حضرتك أشرت في الجزء الأول من شهتك على العصر لظاهرة المخدرات وطبعا كلنا ملاحظين انتشار المخدرات بكافة أنواحها وانتشار هذه السموم في مصر والعالم المعاصر زي حضرتك ما قلتي والحقيقة يعني ده بيثير قضية مصدر هذه السموم او مصدر هذه المخدرات فلا يخفى على احد ان بعض الدول تعتمد الان اعتمادا اساسيا في اقتصادياتها على زراعة هذه السموم وتصدرها او تهربها بوسطة عملاء لها ودي جريمة مش يعني متسماش يمكن كمان جريمة دولية متسمى جريمة عابرة للحدود على ما اعتقد يعني انا مش قانوني طبعا فهل نطمع يوما ان يجد القانون الدولي حلا رادعا لهذه الظاهرة في رأي حضرتك ما هو دوليا يعني ان كل دولة تتخذ ايه الاقراءات اولا الداخلية ثم اقراءات عن طريق البوليس الدولي الانتربول مش كده والاممتحدة فيها اجهزة وفي اجهزة داخلية وفي في كل سيدي اذا كنت حضرتك بتعدم اللي قتل واحد بتصدر عليه حكم بالاعدام اذا كان مع سبق الاصرار والترصد وما في ظروف مخففه تستخسر حكم الاعدام في واحد مع سبق الاصرار والترصد يجيب مواد تقتل الالوف من ابناء الشعب ازاي الحياة يعني مش ده بالزبط اللي انا بقصده من السؤال انا اقصد اجراء دوليا معينا تجاه الدول التي يعني تزرع هذه المخدرات وتصدرها وتهربها دي جريمة دولية دي بقى عارف حضرتك بالكثير من حسن ان هي حتستغرق عشرات السنين خلال عشرات السنين, عشرات السنين. آه. خلال عشرات السنين دي هيكون عدن المدينين بقى عشرات عشرات عدقتهم حاليا م. انا بتصور انا اجي للدولة ولا ما تزرعيش ليه طب انا اجي لعندي واتخذ اجراءاتي أنا. انا مليش دخل بالبر انا ليه دخل باللي جوه وخد بالحضرتك ازاي امنع طبعا ما في شك ان احنا لازم بالاتصال بهذه الدول نعمل العملية دي انما حتى الان ثبت فشل العملية دي يبقى اذا انا ما استناش اجراء دولي ابتدي باجراءاتي انا الداخلية واخد بال حضرتك انا مش عايز اقول اعلق في رقبه غيري واخد بال حضرتك المشكلة المشكلة المشكلة متعلقة في رقبتي انا ولازم اشيلها من حوالين رقبتي بان انا اخلص عليه وفي ايدي اخلص عليه تصدق لو مسكت انا واحد في ميدان ها؟ ومدان ها؟ ونفست فيه حكم الاعدام واكد لحضرتك انها ها تندي في الشخصي بنتقل الحقيقة برضو في القانون الدولي لقضيه اخرى انيس كلود يقول ان نظام الامن الجماعي اللي حضرتك اشارتي اليه في الحديث السابق قد اصبح نظاما متخلفا في ظل السرعة المتناهية للحرب الحديثة والقدرات التدميرية الهائلة لهذه الحروب فضلا عن رسوخ نظام القطبية الثنائية للكتلتين الكبيرتين زي سيادتك ما اشرتي وبالتالي أصبح من العسير تحديد مصدر العدوان أو ردعه أو إعادة الحق لأصحابه فإيه تقدير حضرتك لهذا التحليل؟ هل نعيش عصر انعدام الأمن والأمان العالميين بهذا المفهوم؟ خلاص يعني لا قانون محترم ولا نظام أمن جماعي بقى موجود ولا فيه أمن ولا أمان يعني إنه عالم غريب يستدعي وقفه يعني لا أنا لا أتفق مع الكلام اللي هو قاله فإننا يعني أحدتك عارف ان طول عمر رجال الفقه بيكتبوا كلام اللي بيحقق مصالح الدول بتاعتهم وبيحاولوا يمهدوا للسياسات اللي بتظهر في المجتمع الدولي احنا نفسنا احنا بنقول القانون الدولي بنشأته الأولى أول ناس سهموا فيها من أوائل الناس اللي ساهموا فيها فوقها القانون بنقول أن الهولندي بنسميه أبو القانون الدولي لانه هو اللي ابتدى كتب كتاب في قانون الحرب والسلم ووضع القواعد اللي قاعده أوروبا تلتزمها لمدة قرنين أو ثلاثة من الزمن فاذا الفقه حضرتك لازم تعرف ان هو بيضع المبررات إلى حد كبير للسياسات اللي الدول وهي القضية فندم تدخل السياسة في القانون أو أن السياسة بقى يعني تجعل فقهاء القانون يكيفون القوانين الطبقا للمصالح السياسية والاقتصادية للانتماءاتهم ما هو القانون الدولي نشأ عشان يضع الضوابط للعلاقات اللي بتثور بين الدول ذات السيادة العلاقات اللي بتثور بين الدول ذات السيادة ايه هي علاقات سياسية علاقات اقتصادية والسياسة هي وسيدة تنفيذ الاهداف الاقتصادية خلد كون ان الفقه بمهد الطريق لحاجات دي طول عمرها كانت موجودة من المكيافيلي من مكيافيلي لغاية إينيس كلوت إينيس كلوت يعني ما فيش مرورا بكل الفقهاء اللي كانوا موجودين يعني ايام الفقه الالماني كان مسألة القانون الدولي دي يعني إرادة الدولة هي كل شيء ما فيش حاجة اسمها التزام من جانب الدولة بقواعد القانون الدولي يعني وقت ما كان النظام المطلق العجم المطلق فإذا ولهم اتجاهات توسعية ما في شك ان أجمل فكرة ظهرت في المحيط الدولي هي الأمم المتحدة التنظيم الدولي وبتكون ونتيجة للتوازن الدولي اللي موجود. بيضع حدود للاستخدامات المختلفة للضغوط الدولية اللي بتمارس على الدول الأعطاء في الجماعة الدولية من جانب دولة كبيرة من جانب إحدى الدولتين الكبيرتين يبقى ما مقدرش أقول إن نظام الأمن الجماعي آآ آآ متخلف أيوة هو ناقص هو ناقص ما في شك إنما من الممكن جدا مسألة التعديل صعبة لأن سيادتك حتى في مسألة التعديل إن نعدل المساق ما هو لازم يصدقوا على التعديل الخمسة الكبار إنما المتصور إن الدول المتوسطة للقوة والدول الصغيرة بعد الظواهر الجديدة اللي ابتدت تظهر في ميدان العلاقات الدولية الروس في أفغانستان أمريكا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 فلما يعامل كإنسان يحس إنه إنسان فلما يحس إنه إنسان ياخد ويدي مش ياخد وبس أو يدي وبس لا ياخد ويدي تأكد حضرتك إن كل المفاهيم هتتغير مش عارف هل أتجاوز الحدود أم لا لو سألت الأستاذ الدكتور عائشة راتب عما خرجت به من تجربتها في العمل الوزاري كوزيرة للشؤون الاجتماعية <تصفيق> <تصفيق> اللي خرجت بيه احساسي حبي منتهى الامانه ان انا اديت عملي بالصوره اللي ترديني كإنسانة سواء داخل الوزارة او خارج الوزارة وده احساس بيخليني انام بالليل وانا مصريحة اذا ده يعني حيشجعني ان اسأل حضرتك عما خرجت به ايضا تجربة سفارة كسفيرة ومش بس سفيرة اول سفيرة مصرية على الاطلاق اقول لحضرتك بقى حاجة وحكون صريحة أنا بدرس التنظيم الدبلوماسي وننصري كجزء من القانون الدولي العام من مادة القانون الدولي العام في كليه الحقوق وكنا دايما بنتكلم ايه واجبات اولا ايه الصفات اللي تتوافر في السفير وايه الواجبات اللي يتعين على الرئيس البعثة اللي يقوم بيها وايه واجبات البعثة وطبعا ده كله بقوله نظري لما رحت على الطبيعه والحمد لله قمت وشوفت قد ايه السفراء منتقين ينقوا الفاظهم ينقوا عبارتهم لان المفروض ان السفير مبعوث ما يسمى بالجنتلمان المان الاول في الدولة بيمثل رئيس الدولة والدولة بتاعته في الخارج، وبالتالي لابد من توافر شروط معينة فيه، إلا باقة العلم، الثقافة، معرفة الجغرافيا، معرفة التاريخ، الدبلوماسيه وشفت هناك وتعاملت وجدتهم جميعا من أحسن الناس اللي عملت معهم ما حصل شيء ان سفير انا او مش مفروض ان سفير ينسى نفسه باي صورة من الصور. يعني الواحد سمع اخيرا الواحد مش عارف اذا كان ده صحيح ولا لا ان احد السفرة وردت على ذهنه الفاظ معينة اقول لحضرتك انا لما عرضها ما تصورتش إنها ممكن إنها تصدر عن رئيس بعسد دولة أو عن ممثل رئيس دولة لأن إحنا بنقول ده ممثل الجنة الماني الأول وخبه لحررتك رئيس الدولة ها؟ وبعدين سفير أجنبي آه. سفير أجنبي طبعاً يعني حضرتك أشارتي في الجزء الأول من شهادة حضرتك للقاموس العصر اللي انتشر دلوقتي في الكثير من الأعمال الفنية في المسرحيات والأفلام بقى في قاموس كده فيعني يبدو أن عدوان تقلت أيضا للغة الدبلوماسية اللي كانت دايما مشهورة أنها اللغة اللي بتنتقى الفظها بعناية يعني طيب الحقيقة يعني يمكن مش هنبعد كتير عن اهتمامات شاهدتنا على العصر اليوم الأستاذ الدكتور عائشة راتب أستاذ القانون الدولي بل ربما اقتربنا اكثر لو سألناها عن شهادتها على المرأة المصرية والعمل النسائي المصري في هذا العصر وحضرتك كنت وزيرة لشؤول اجتماعية ثم سفيرة بعد ذلك وقبل هذا وبعد هذا حضرتك استاذة, يعني استاذة كبيرة نشهد لها جميعا بالعلم انا بقول للسيدة المصرية بطلة من الاطار سواء كانت ربة بيت او كانت عاملة لانها رب بيت بتوازن ميزانية في ظروف اقتصادية صعبة كعاملة بتعمل داخل بيتها وبتعمل خارج بيتها في ظل ظروف متناهية الشدة ومتناهية الصعوبة فالسيدة المصرية سيدة بطلة ان ده من الناحية الايجابية الناحيه التانية ومع اعجابي الشديد بالسيدة المصرية على كافة المستويات وانا كان ليا شرف التعامل مع مجموعة كبيرة جدا من السيدات ايام ما كنت في الوزارة وما زالوا اصدقاء لي صديقات لي حميمات في الجمعيات يعني بيبزلوا من نفسهم ومن قلبهم ومن جيوبهم وبيقوموا بحمل الحقيقة ممتاز انما اللي عايز اقوله إن الام المصرية عليها الدور الكبير جداً في المرحلة الحالية اللي احنا بنمر فيها بمعنى, بمعنى ان الام المصرية هي ام الطفل. الناس بتقول المدرسة طيب ما هو الطفل بيفضل مع امه قبل ما بيروح المدرسة وفترة التفخولة هي الفترة اللي العادات بتترسخ في ذهن الطفل وبتكبر معها فالقيم اللي كنا زمان بناخدها لازم ان احنا نستمر في زرعها في نفوس الابناء وخدب الحادثك ما يجيبش ان اي شيء يشغل الام انا عارفها قد اي اي اي اي امها انا عارف زيدات بيعودوا يذكروا لولادهم لساعة عشرة بالليل انما وبحي فيهم الـ الـ الروح دي انما مش كل ام انا بطالب كل ام انها هي تقوم بالدور ده تقوم اولا تربية الطفل ترشيد الاستهلاك التقشف في الحياة النظافه يا فندم انا بقول وبكرر عنوان البيت بره قصريه الزرع على الباب عنوان البيت في مصر صفيحة الزبالة وخد بال حضرتك قولي أما هم ظروفهم كده لا طب وهي الاجنبيه اللي بتيجي بتعيش في مصر بتحط صفيحه سيبلا بتاعتها قدام باب البيت ما بتحطهاش يبقى إذن في في سلوكيات معينه على السيده المصريه مع احجابي وتقديري التام لكل ما تقوم به السيده المصريه من مجهود سواء داخل البيت او خارج البيت في في موضوعات معينه لازم انها هي تاخد بالها منها ويمكن الاهم من كده وكده حاليا انها لا تسيب بنتها ولا تسيب ابنها واخد بال حضرتك في اماكن التجمعات لوحدهم أنا عايز اقول لحضرتك حاجة العمل ما بقاش هي في مصر العمل اصبح لمجموعة كبيرة جدا من السيدات ضرورة اخذ بالحديدك البيت الكبير بتاع زمان ان رب الاسرة فيه وبيبقى بناته موجودين او الاخ البيت الكبير وبيصرف على اخواته ده ماضي بميتي العيلة ده ماضي انتهى مش موجود كل واحد بيقول يلا نفسي دلوقتي وافتكر تبان من الكلام اللي احنا بنقوله طبعا. فالست ال عندهاش مورد تعمل ايه فيش امامها غير العمل كون ان البعض عنده امكانيات ولكن بيعمل عشان يحس بقيمته الذاتيه ده شيء ودي القلة خد بال حضرتك دي قلة انما الاغلبيه بتعمل لان الدخل الزوجة بجوار دخل السوق يسمح لهم انهم يعيشوا مش مجرد رفاهية او شيء كمالي وانما ضرورة من ضرورات الحياة وكانوا دايما بيسألوا ويقولوا احوال المرأة عندكم في مصري الستات بيعملوا ايه في المانيا, في ألمانيا وفي كوبنهاجن وكانوا حريصين انهم يجوا يشوفوا السفيرة المصرية دي شكلها ايه وتتكلم ازاي فكنت لهم الكلام ده لهم العمل عندنا يقولوا لكن إن انتو الستات بس الكلام اللي بتقوله ايه يعني المرأة بتلعب دور كبير لهم ايوة بتلعب دور كبير و في كل مكان لان العمل عندنا ما هوش رفاهية تضرورة لازم نشتغل عشان ان احنا نكسب عشنا بعرق جبيننا بس يعني بعد اذن الاستاذ دكتور عائشة راتب حضرتك كده بتخلعي على العمل المرأة ثوبا ماديا بحتا يعني وكأن المرأة تعمل لمجرد العمل وزيادة دخلها والحصول على مرتب انا اقصد يعني العمل كرسالة كرسالة اجتماعية ما هي الرسالة الاجتماعية لا تنفصن باي صورة من الصور عن الامكانيات اللي تمكنك منك تحقق رسالة اجتماعية مش خد بالحردك طيب او انا قاعدة في بيتي هم؟ هعمل رسالة الاجتماعية زي هنمي الانتاج ازاي حضرتك بتقول مشكلة الموظفين انهم قاعدين في المكاتب دلوقتي ما بيشتغلوش وبعدين الناس تيجي الموظف تساله يقول لك ما هو على قد فلوسهم مش بتحصل خلينا احنا بنتكلم خلينا نتكلم بالبلدي بقى ونواجه الواقع مش بيقولك على قد فلوسهم لان بيجي في اخر شهر بياخد كذا في حين اللي بيشتغل في الشركة الفلانية او في البنك الفلاني او في مش عارفه في بياخد كذا بيقولك لك ما اشتغلش او يجي بعد الظهر يلاقي حاجه ثاني يبقى المقابل العمل ده شيء رئيسي بالنسبة للرجل أو بالنسبة للسيدة يعني طيب يبقى العمل ما هو ممكن انهم كلهم بقى كل ستات مصر تنضم في جمعيات اهليه من غير مقابل مش ممكن ده الجمعيات الأهلية بتقاسي حاليا من عدم وجود عدد كافي من السيدات زي ما كان زمان زمان لأنه كان فيه ستات كتير عندهم إمكانيات فكانوا بيقدروا يتفرغوا للعمل وبيروحوا بيعملوا مدارس وبيعملوا مستشفيات وبيمارسوا العمل فيها وهو عمل بس بدون مقابل دلوقتي خرجت السيدة للعمل وبتاخد مقابل قدام عملها فأصبح الوقت اللي بتديه أو العدد اللي ممكن ان هو يتفرغ للعمل المجاني قليل هذه رسالة لكن مش هتلاقي العدد الكافي فحضرتك ما تقدرش تفصل العمل عن قيمة العمل في حد ذاته حقيقي له قيمة أدبية إن السيدة بتحس إنها إنسانة واخد بالحضرتك لكن الإنسانة لما تاخد مقابل قصاد عملها ده بيبقى يعني حاجة تانية ودايما كانوا يقولوا إيه ال الستة العاملة يعني ده دي ما بتاخدش بالها من بيتها مش ممكن إن السيدة العاملة ما تاخدش بالها من بيتها ولا يمكن والدليل على كده ان حالتك بتخش اي بيت سيدة عاملة بتجد انه لا يقل في النظافه او في التنظيم او في الترتيب عن اي بيت سيدة ربت بيت ربت البيت بتقوم بعمل رئيسي وكريم وكلنا بنرفع ال ال ال زي ما بيقولوا بره بنرفع البرنيتا للعمل اللي هي بتقوم بيه في نفس الوقت السيدة العاملة بتقدي عمل داخل بيتها وخارج بيتها ربة البيت بتادي لي عمل امته ماديه بالنسبه للكثه بتوفر له مبالغ كبيره اهي ده عمل بدون مقابل وبتاديه عن طيب خاطر بتقوم بعملها واخد بال وكلنا امهاتنا وبنحيي امهاتنا كل امهاتنا ربونا واخد بال في نفس الوقت الست العامله لما بتعمل برة بتساهم في عملية الانتاج وأنا لا أتصور بأي حال من الأحوال ان أم أو شعب يبقى نصفه ها نصفه أو أكتر من النص لا يشارك في عملية الانتاج من غير, مع من غير المعقول إن ده يكون أو يمكن إنه هو يتصور الحقيقة شهادة ثرية امتدت على مدى حلقتين لنصل الى ختامها مع ملخص لها في سطر واحد لو قلت لأستاذ الدكتور عائشة راتب ملخص لشهادتك على العصر في سطر واحد تصفين فيه هذا العصر الذي نعيشه ماذا يكون هذا السطر صدمات لا تمنع الامل انسان صدم ولكن لا يعني هذا ان نفقد الامل في المستقبل بل علينا ان نتكاتف جميعا حكاما ومحكومين مصريين وعرب مصريين واوروبيين مصريين وامريكان مصريين وافرق مصريين واسيويين على مستوى العالم كله ونتكاتف حتى نصل الى تحقيق الرفاهية لشعوب هذا العالم والسلام لكل جزء من اجزاء المعموره وعلى رأسها منطقة الشرق الاوسط وشكرا وهكذا نصل الى ختام هذه الشهادة الثرية مع الأستاذة الدكتور عائشة راتب أستاذة القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة نشكرها عليها شكرا جزيلا ونرجو أن نلقاها دائما على خير لكتا انا أنا جدا بلقاء حضرتك أيها الأصدقاء الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد شاهد على العصر سهرة صهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة